هل ينظرون الا تاويله هل ينظرون الا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل فرجاء اقص ربينا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد قُلْ مَا دَعَوْنَ قُرْقُثُ أَنفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ أَرَأَيْتُمْ أَن أَشْهَدَ